أما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا وما أدراك ما هي نار حامية